من كده شوية كنا الارض بقت حراره قاتله فرن وموتنا طب لو الشمس كانت اصغر من كده شوية كان زماننا طب لو الشمس كانت اكبر من كده كنا اتشططنا بالجاذبيه بتاعتها طيب لو لو الليل والنهار كانوا يعني يعني اطول من كده او اقصر من كده كان ما فيش حاجه اسمها زراعه على الارض كنا متنا من الجوع طيب لو الغلاف الجوي كان اصغر من كده واوطى من كده كانت الشوب والنيازك ما اتحرقتش بيه واترجمنا من السما طب لو القمر كان اقرب او ابعد كان المد والجزر مله الارض وغرقنا كلنا تحت المية طيب لو القشره الارضيه كانت اتخن شوية كانت مصت الهوا اللي في الارض كله وموتنا مخنوقين طب لو كانت رفيعه عن كده شويه القشره الارضيه كانت الحمم والبراكين اللي تحتها كسرتها وطلعت سهرتنا وقتلتنا كلنا يعني ايه بحسبه يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الحنان صفه الحنان ثابته في القران والسنه واقول لاما صفه الحنان الحنان الرباني انت لسه مش مبسوط في انت لسه مش مبسوط بالنفسك انت لسه ما انتش حاسس هو عمل لك ايه مش انت فاهمه هو يقول والشمس والقمر بحسبان الشمس الاول ليه لان الشمس والقمر يعني يعني يقدموا ليه يا جماعه دي كائنات مسكره خطر يا جماعه الشمس دي لسانه اللهب على سطحها امتدالها نص مليون كيلومتر الشمس دي الرياح الشمسيه اللي طالعه منها تحرق الارض واللي عليها لولا الغلاف الجوي الشمس دي الانفجارات اللي جواها اقوى من الاف القنابل النوويه الانفجار الواحد يعني الشمس دي وحش رهيب انا جبت اخطر اتنين مسجلين خطر على وجه الأرض وشغلتهم خدامين عندك تخيل بقى يبقى انت رب بتشوف ربنا عامل ايه كائنات مسجله قطر وربنا سخرها لنا تشتغل تحت خدمتنا الشمس والقمر بحسبان حساب دقيق زي ما ابن تيميه والنجم والشجر يسجدان يسجدان بصيغه المضارع على طول في سجود على طول في سجود على طول في سجود. يعني ايه النجم اللي هو النجيله نجيله ملعب استاد القاهره بصح ربنا نجيله الشمس وندل ونل جزيره ونوادل ربنا ان الجيله بتاعه حديقه الازهر اللي البنات والولاد بيروحوا يحبوا بعض ان الصصه بتصفيح ربنا ان الجيله اللي احنا بنعصي ربنا عليها للي نهار بتصفيح ربنا ده النجم ان اللي طالعه من الارض والشجر الاشجار الكبيره يا جماعه اصغر نمله اصغر نمله سبحت ربنا اكتر من اكتر واحد فينا في حياته النفسه الصغيره دي اللي النجم ليه؟ دي ديت عارفك يا رب حتى النمطه الصغيره واحنا مش عارفينك الشجر ده في شجر عمره 200 سنه و300 قالوا 400 سنه ما بيبطلش سجود ابدا ليه يا رب امال احنا يا رب عم بتنكد يا رب والشجر يا جدعان النجم النبت من وين صغيره لغايه ما بتكبر كله عمره سجود وتسبيح عارفين يعني شجره تسجد شجره ممكن يكون فيها 100000 ورقه ومليون ورقه كل ورقه بتسبح ربنا بصوت سبحانك لو الشجره سجدت لربنا هتسبح ربنا مليون تسبيحه في اللحظه الوحدة يعني انت تسبيحك ايه جنب تسبيح الكائنات الثانيه وعبادتك ايه جنب عباده الكائنات الثانيه انت ايه احنا وصلنا لايه يا جماعه ده ان الجيله اللي احنا بنعصي ربنا عليها بت... بتسبح بحمد ربنا اكتر مننا مو الناس موش شجر يا سجودان كنت في مكان خلوه من عده ايام مع احد اخواني فببص للشجره الشجره, الشجرة حواليها مثلا فيها 5000 ورقه بقوله تخيل لو دول 5000 واحد زينا قاعدين يجقروا بالتسبيح لربنا سبحانه وتعالى تخيل قلوبنا هتتخلع قد ايه وانا من نفسنا قد ايه ما كل كله بيسبح اهو كله بيسبح يا جماعه تخيلوا لو ربنا كان سمعنا صوت بكاء البحر من خشيته لو الناس اللي رايحين المصايف بعد الامتحانات ربنا سمعهم تسبيح البحر بامواجه وهم قاعدين يقصوا ربنا على الشط يعملوا معدي في سبب اول الشتاء والشباب واقف في الجامعات يا اخي ربنا في صحه الجامعات لو استحبش معنا صوت تسبيحه هو معدي كنا عاصين ربنا يا جماعه لو سمعنا تسبيح اسد لو سمعنا تسبيح جبل لو سمعنا وشفنا بكاء جبل من خشيه الله زي ما قالوا في التفسير كل الانباء المتفجره من الجبال هي بكاء الجبال من خشيه الله يا اخواني يا اخواني تخيلوا لو قدر ربنا كشف لنا هذه الاشياء كنا كشفنا من نفسنا ده ليس لسه ما عرفتش تعب انت قنايله ده دول النجم والشجر اللي ربنا لا علمهم القران ولا علمهم البيان حياتهم كلها سجود امال اللي جاء القران واللي اتعلم البيان المفروض البيان ده تبين لربنا عن حبك ليه قد ايه وعاطفتك تجاه الخوف منه قد ايه والنجم والشجر يا سدان والسماء رفعها يا اله السماء الرائبه ديت بقدره رفعها ووضع الميزان وبعد كده في أمرين ألا تظلموا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا ايه ولا تغسروا الميزان الا تظغوا في الميزان ولا تغسروا الميزان هو الكلام ده يعبر عن ايه دول امرين الميزان الاول غير الميزان الثاني الميزان الاول الا تظغوا في الميزان ميزان الحق ميزان التعامل مع الحق والميزان الاخر ولا تغسروا الميزان ميزان الخلق ميزان التعامل مع الخلق الميزان الاول ميزان تعاملك مع ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يقدم على اي شيء في حياتك يبقى الاول والاخر في حياتك في كل شيء فيش حاجه قبله ولا بعده ابدا ان ربنا تحبه اكتر من اي شيء تخاف منه اكثر من اي شيء طب لو الميزان ده اختل اكتئاب وسوء قهري حوس اكتئابي اي انتحار اي جعل فقره وبين عينيه ضنك كل اللي انت عايز تقوله قوله طيب والـ والـ والـ والميزان الثاني اللي هو الميزان التعامل مع الخلق بقى ولا تغسلوا الميدان ازاي انك تبقى في ميزان في تعاملك مع زوجتك مع, مع الناس اللي انت بتتاجر معاهم امين في شغلك مع جرانك مع امك مع ابوك مع ولادك. عندك ميزان في التعامل مع الحياه ولا الميزان تبظ المجتمع يتملى بلطجه وظلم والنفوس تتملى فشل يبقى كل واحد في المجتمع فاشل في مجاله طيب والدنيا ثقب في, في الاوزون تغير في حراره الجو تغير في في نزول المطل. طني لان الميزان باظ يا جماعه لو امر واحد من اوامر ربنا ما اتنفذش الميزان بيبوظ امر واحد المجتمع كله يبوظ الحجاب بس مش متنفذ على الديساب في المجتمع بتاعنا شوفوا الحال وضعه ايه والارض وضعها للانام الله لما لما انت تقعد في الصالون وانت معزوم عندي على الغدا وام كمل السفره اقول لك خلاص وضعت المائدة وضعت يعني الارض دي مائده الارض دي اوبن بوفيه أوبن بوفيه يا انتو يا جن الارض دي اوبن بوفيه سكان الكره الارضيه الارض دي اوبن بوفيه يا حكام ويا محكومين ويا اغنياء ويا فقراء ويا رجال ويا ستات ويا اطفال ويا قرويين ويا, ويا مدنيين ويا كل الناس بكل الثقافات وكل اللغات الارض د بفيه، بوفيه والارض وضعها للانام الاوبن بوفيه ده فيها يا رب فيها فاكهه طب والفاكهه ربنا يذكرها قبل الحب اللي هو الاكل ضروري في الحياه اه ربنا بيقول لك افتكر كرامتك قد ايه شوف الاكرام اللي كرمته لك والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام الفواكه الاول والحب ذو العصف الحب زي حبوب القمح مثلا والعصف اللي هو التبن طلعت لك من الارض اكل ليك والبهائمك يعني ما انت تاكشوا القت بهائمك يعني يعني عايز ايه انت المفروض عايز بعد كده ايه والريحان يعني في الاوبن مفيده في بوكيهات ورد الفواكه يا جماعه منها الجوز واللوز وادي الجمل والكاجو طب والريحان الورد والفل والياسمين والريحان البلدي والريحان كل دي بوكيهات ورد محطوطه وانت بتاكل عشان الريحه لما تدخل على محل عطور مين اللي خلق العطور دي كلها ربنا سبحانه وتعالى الفواكه كل فاكهه متعطره قبل ما ربنا يطلعهالك من الارض معطرها لك كل فاكهه لا عطر غير الثاني وريحه جميله غير الثاني ايه الاكرام ده يا رب والارض وضعها للانام وما بنفهمش خد بالك احنا قعدينا على الارض مثال الارض دي هاديه والارض اللي ما فيش فيها مشاكل والارض احنا يا جماعه قاعدين على كارثه ده الارض دي كوره منطلقه وسط احنا تحت رجلينا احنا مباركين ومع ذلك ما بنشوفش طالع غير الورد والياسمين وفوق راسنا رياح شمسيه قاتله واشعه كونيه مسممه وشوب ونيازك حارقه ومع ذلك ما بينزلش غير نور الشمس والقمر يا جماعه ده احنا عايشين على كره منطلقه وسط شهب ونيازك نارية مرعبه احنا اللي مش واخدين بالنا الارض بتتحرك حوالين نفسها بسرعه 1000 ميل في الثانيه في في الساعة. 1000 ميل في الساعه اسرع من ايه ده ده سرعه الطياره وبتتحرك حوالين الشمس في نفس الوقت بسرعه 60000 ميل في الساعه وهي والشمس بيتحركوا في نفس اللحظه حوالين المجره بسرعه 20000 ميل في الثانيه يا جماعه احنا كوره منطلقه بسرعات رهيبه وسط كتل ناريه يعني حضرتك بس لو بصيت من الشباك قلبك هيقف يعني حضرتك انا كنت جاي على برج عالين جدا جدا جدا وقمت جايب ما بين السطح ده والسطح ده لوح خشب وقمت حطيت عليه كرسي وطرابيزه وقلت حضرتك اتفضل وكل وانت حاطط رجل على رجله وانت حضرتك مبسوط قلت طب ممكن تبص تحتك بس فانت بتبص تحتك كده لغايه فكاد تموت ايه ده انا ما كنتش عارف ان ده, ده انا بحسب ان انا قاعد في هول ولا ده انت حضرتك قاعد في وضع مرعب فوق ما تتخيل ومحضر لك وضعها الارض هاديه والارض ساكنه والارض مستقره نعم من ربنا فين شكرها حسيت انك نجحت ولا لا حسيت يا جماعه مصيبه المعصيه اللي ما حدش يقدر يحصره ربنا الا بنعمه النعم دي هي اللي ربنا تعصي بيها مش النعم دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى تقرب بيه بيها يا جماعه اسم الرحمن نداء هتاف هتاف في سكان الكره الارضيه افتكروا انا عملت لكم ايه اكتسفوا اكتسفوا والحب ذو الاصف والريحان فباي الاء ربكم لا 31 مرة سؤال ربنا بيحطك قدام نفسك فباي اله ا ربكم اتكذبا 31 مره بتكرر ان لا طب ده مش كتير مش ده تكرار مش تكرار ده على الغفله اللي احنا فيها لو كان ربنا قالها 1000 مرة ما كانتش بقت كتير طيب هو كل مرة لها معنى كل مرة لها معنى غير الثاني ده احنا ممكن ناخد حلقه بس فباي اله ا ربكم معناها وسايات الجنه ايه وسايات النار ايه وسايات النعم ايه وسايات جلال ربنا ايه اللي هم الاربع مواضيع اللي, اللي ده, ده يا جماعه عايزين ده عايز ربنا بيقول لك اوعى تقول ان انت ما اتذكرتش اوعى تقول ان انا ما اتقيتش اوعى اوعى انا ساعتها اقرك بكلمه فباي ا ربكم تكذبان يوم القيامه ساعه العرض لحم وشك هيقع اوعى خد بالك خدي بالك فباي اهو الاف الايات القرانيه والاف الايات الكونيه والاف الفواكه والاف النعم واللحوم والحلويات وامطار وانهار ايه اللي من ده انت من لا ده يقولك ايه اللي من ده بتنكر انه نعمه من